بالله الظنونا هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله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 بريددونَ إِللا ف وَلَدُ خِلَ عَلَيٍِّ مِنْ أَقَطَادنَاةُم تئِلُ الْ الفِثْنَةَ ل آسَوهَا وَمَا تَلََّثُ بِن إِللا يَثير وَلَقَد كَانوا عَهَذُ اللهََّ مِنْ قَضَل لاَا يُوّونَ الأدَبَ وكان عهد الله مسؤولا